بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى حمدا يليق بذاته المؤتد شكرا يواسي بعض نعمه التي لا تحصى عددا ولا تنقطع أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالوحدانية المطلقة والمنزه في ملكوته بجبروته على سائر ما خلقه وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومعلمنا ورسول الإنسانية محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرشدنا إلى الطريق القويم وهدانا إلى الشراط المستقيم فصلوات ربي وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم للقى رب العالمين أما بعد إنها لفرحه كبرى وسرور غامر لأن لقاء الأحبة دائماً هو السرور المرتقب ودائما هو الفرح المنتظر لقاء الأحبة هو مدعاة السرور والهناء والامل في مستقبل المشرق لقاء الأحبة وبخاصة الأحبة التي تتخذها الناس أسوة وقدوة أهل القرآن أهل القرآن الذين اصطفاهم الله تعالى فأورثهم كتابا ويكفيهم بهذا فخر وشرف لقاء يتجدد كل عام ما شماته وما علاماته البارزة إلا أنها تشير إلى الأخوة الصادقة وإلى الود الصافي الخالي من المصالح الشخصية والشوائب الله سلم إلى كثير مما يشير هذا اللقاء وأجمل ما في هذا اللقاء أننا نسمع الناس كلام الله نسمع الناس أحلى وأغلى كلام نعطيهم أكثر مما نأخذ إن حامل القرآن وحافظه يعطي دائما أكثر مما يأخذ فمهما آقر غير حافظ القرآن حافظ القرآن فإنه لم يؤجره ولم يعطيه حقا فإن حامل القرآن وقارئه يعطي أكثر مما يأتي من هذا العطاء المتدفق نستمع إلى عم قراء منطقة المعاد بأسرها الأستاذ الشيخ حسن عبد فرحان. في هذه الحضرة صلوات وسلام وأنا بين كرما صحبة رسول الله أجمعين أن الله سبحانه وتعالى جعل بركة القرآن وجعله حجة لنا لا علينا وجعله رضيع الذين في المتابعة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 الله صلى الله عليه ألم تر أن الله وزي ما تقولوا ثم <تصفيق> شکدار <تصفيق> مفهوم، و المنكر <تعرف> في وجوه الذين كفروا الملك يا يا يا يا يا يا يا لا يدلون عليهم آياتنا. الله الله الله الله الله الله كذا وطلع في هذا ما اخذ باله ان ये yeah, cool. in هو ده اللي طلع من خشوم رأسا على عك ده يا شيخ عمران ما قنور الله حق قوليري الله الله الله حق No! لا بص صل على النبي ايوه ما انت ما قلتيش لسه ما سمعتهاش خالص يبقى الا <تصفيق> يا حبيبي يا سيدنا الشيخ حسن يا حولنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم وإلى الله ترجع الأمور. وَقَالُوا الْخَيْرَ لَقِتَ الشَّيْخَ وَعِيدَ لَعَلَّكُمْ تبليحون. قردی اه برتقال شايفين فادت من ثاني عملت حاجه خايف كده عشان دول لا اله الا الله يا رب يا ممدوح أقول تَنْوَجَهِيْنَ. لا بد قصة إن لو لَمَّا لَتَعْبَلْ التَّرِيكَ. لا بد قصة إن لو لَمَّا لَتَعْبَلْ التَّرِيكَ. لا بد لو لَمَّا لَتَعْبَلْ التَّرِيكَ. لا بد قصة إن لو لَمَّا لَتَعْبَلْ التَّرِيكَ. لا بد قصة إن لو لَمَّا لَتَعْبَلْ التَّرِيكَ. لا بد قصة يا عم حبي يا حبيب حبي. حبي. يا عم حبي. حبي. حبي. <تصفيق> النبي عليكم في صديني من حوار ايوه اوه, أوه. أوه. لا على يا اخي اوه من بيتكم ابوابه يا الله الله الله الله الله رسول جهيداً عليكم الله أعلم وفي هذا ليكون الرسول جهيداً عليكم آه ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء <تصفيق> فأقيم الصلاة وآت الزكاة وصلي النبي متقبلة تتقالوا في تقالوا دول ثاني زي ما قلت كده احنا بنقول و ثاني عشان تقول لنا الحتة الاخرانيه دي حاضر وبعدين يا معلش والله انا مش فاهم معلش والله كنت و اه الله أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا قبلوا <تصفيق> <تصفيق> شتى في هذه الطوائف اللفظية التي جاءت واستمعنا إليها في هذه الآيات القرآنية الكريمة هذه الاستفهامات اندلت واندلت